يبصرونهم يوز المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببليل وصاحبته وأقيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضافية لَذَاعَتِ الشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطِيفٌ لَوْعَاءٌ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ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 ان عذاب ربه الغير مامون والذين لهم لفروجهم حاقدون الا على اذواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تجاوز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 مَنَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْقَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم كَلَّا